مِنَّ وَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ وَإِنْ كُنَّ أُجُورَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا احصن فإن أتين بفاحشة فعليهم على المحصنات فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم